لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ا ن ل ج ي م و إ ذ ق ا ل إ ب ر ا ه ي م رب ج ع ل ه ذ ا البلد آ م ن ن ن و ج ب ي وبني أن نعبد أن الأصنام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 ربنا اغفر لي و ل و ا ل د ي و ل ل م م ؤ ن ي يوم يقوم ن ا ل ح س ا ب و ل ا ت ح س ب ا للعلوم ه غافلا م م ا ي ع ا ا ل ل ظ م ن ن إ الاسلاميه يؤخرهم ي و م ر ه ع ن مقنعي ر ؤ و س م لا يردون ويقتد إ ل ه م طرفهم و أ وأنذر ف ئ د ا هواء ا ت ه م ل س ي و م ي أ ت ي ه م النابلسي ع للعلوم ا ذ ي ن ا ر ل ا إ ل ى أجل قريب ا م ي ه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 ولينذروا به وليعلموا انما هو إ ل ه واحد وليذكر اولو الالباب